تحدثنا في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى وبشر الصابرين وذكر صفة هؤلاء بأنهم إذا أصابتهم مصيبة وقع لهم ما يكرهون قالوا انا لله نحن عبيد له مملوكون لربنا وخالقنا جل جلاله يتصرف فينا كما شاء ثم سنصير إليه ثانية ونرجع إليه في القيامة يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة فضل الصبر وما لأهله من البشرة وما سيكون لهم من ألوان الهدايات والصلوات كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المحتدون فهؤلاء هم أهل الاهتداء وأهل الصلوات وأهل الرحمة كل ذلك جعله لأهل الصبر فالصبر أيها الأحبة مع كونه واجبا من الواجبات إلا أنه أيضا من أفضل الأعمال وأجلها ويكفي هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى هذه الآية في بيان عظيم منزلة الصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أما الرضا فهو فوق الصبر والأرجح أنه لا يجب مرتبة الرضا فالصبر واجب والرضا مستحب والشكر فوقهما يعني أن يشكر الله تبارك وتعالى على المصيبة قد جاء هذا عن بعض السلف فالمرء لا يتمنى البلاء ولكنه إذا ابتلي صبر وكان هؤلاء يغتبطون بالبلاء كما يغتبط غيرهم بالسراء والنعمة لأنهم يعتقدون أن ذلك من اختيار الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم وانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء الا كان خيرا له وان الله يمحصهم بذلك ويرفعهم الى الدرجات العاليه ولهذا تجد مثل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما وقع الطاعون في الشام كان يقبل ذلك الموضع من يده لما اصيب بالطاعون على المنبر أمام الناس والمنقول عنهم في هذا كثير وقد ذكرته في الكلام على الأعمال القلبية وذكرت نماذج كثيرة من هذا في الصبر والرضا والشكر وكيف كان صبرهم وكيف كان رضاهم وكيف كان شكرهم لله عز وجل على السراء والضر قد قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن يعني لا يتقاصر دونه ولكن الرضا قد لا يصل إلى مرتبته أكثر الناس فكيف بالشكر حال المصيبة هذه درجات عالية جدا لا يصل إليها أكثر أهل الإيمان لكن الناس يشكرون على النعماء وهذا واجب بلا شك وأما الرضا فهو مستحب لكنه إن تسخط على أقدار الله عز وجل فإن ذلك يخرجه عن الصبر وليس الرضا فحسب وهكذا أيضا حينما يتأمل المؤمن مثل هذه الآية وبشر الصابرين البشرى هنا ما قال لأهل النعمة ولأهل العطاء ولأهل المنح من المحاب وإنما قال وبشر الصابرين وإذا استشعر المؤمن مثل هذا فإذا وقع له ما يوجب الصبر من الأمور المكروهة تذكر البشرى وبشر الصابرين خصهم بالبشارة وذلك للربط على قلوبهم وتثبيتها في حال المصائب والمكاره والالام فقد جبلت هذه الحياة على ذلك جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا هذا لا يتحقق ولا يتأتى لأحد فالدنيا لا تصفو لا للأنبياء ولا لغير الأنبياء لا تصفو للكبراء ولا للصعاليك فالكل يكابد فيها والكل سيرحل ولا يبقى إلا وجه الله جل جلاله فإذا أيقن المؤمن بمثل هذا وهذه البشرى فإنه يتفائل ويحسن ظنه بربه تبارك وتعالى فقوله أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون مع قوله وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهذا كله مما يروض النفوس ويوطنها على تحمل الصعاب والمصائب والمكاره وان ذلك جميعا يقابل بالصبر الذي يعقبه الأجر والرفعه ولو عقل المرء ونظر في أن الجزع لا يرد له فائتا وأن التسخط لا يعود عليه بطائل لغضي وصبر واطمأن قلبه وارتاضت نفسه وأن التدبير بيد العليم الحكيم فهو في أمان وراحه أطمأنينة لأن الذي يدبره وربه وخالقه وهو أرحم الراحمين ولذلك انظروا تعليق ذلك بهذين الاسمين الكريمين بأرحم الراحمين حينما يكون ذلك مستشعرا لدى أهل الإيمان فإن ذلك يعني بالنسبة إليهم أن الله أرحم بهم من أنفسهم أن الله أرحم بهم من أنفسهم ثم يؤخذ من هذه الآية أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون هذه الآية تضمنت من المعاني الجامعة من توحيد الله تبارك وتعالى والإقرار له بالعبودية والبعث والنشور من القبور واليقين بأن رجوع الأمر كله لله تبارك وتعالى كما هو له انا لله وإنا إليه راجعون فكل ذلك يورث الطمأنين في نفوس أهل الإيمان قد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا قالوا لو أعطيها يعقوب صلى الله عليه وسلم لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أو لما قال يا أسفا على يوسف. لما قال يا أسفاء على يوسف. وبيضت عيناه من الحزن. أيضا يؤخذ من هذه الآية ومن التوكيد فيها إن قالوا إن لله يعني إننا لله فإن هذه تفيد التوكيد. فالمقام مقام يقتضي التوكيد هو مقام اهتمام وعناية. إنا لله وكذلك أيضا اللام هذه للملك نحن من املاكه يملكنا الله والمالك يتصرف في ملكه كما شاء فهذا ينسيه الألم والمصيبة ويهونها في نفسه اللام للملك إنا لله ثم توكيد مرة أخرى بإنا وإنا إليه راجعون فجعل هذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة وأكد الجملة الثانية بالاسم راجعون باسم الفاعل فذلك يدل على الثبوت أن هذا الرجوع مؤكد وأنه أمر ثابت فإذا كان الجميع سيرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن الآخرة هي دار القرار والنعيم المقيم أو العذاب الأليم فما قيمة هذه الحياة الدنيا وما قيمة هذه المصائب التي تقع فيها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا مما أصابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه قالت ذلك فأبدلها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت تقول في نفسها ومن خير من أبي سلمة رضي الله عنها وعن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك الصابرون الذين يقولون عند المصائب انا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمه هذا بعد البشرى لهم صلوات فصلاة الله على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى وذكر الرب لعبده في الملأ الأعلى ينسيه كل شيء وإذا ذكره في الملأ الأعلى فلا تسأل عن الألطاف التي تتوجه إلى هذا العبد لا تسأل عن هذه الألطاف الإنسان أيها الأحبة من أهل الدنيا حينما يمنى بمصيبة حينما يصاب بمصيبه ثم بعد ذلك يأتيه العزاء ممن يعظمه فإن ذلك يخفف عليها المصيبة لما يتصل عليه من يعظمه يخفف عليها المصاب أو حينما يقال له إن فلاناً يقرئك السلام ويبلغك تعازيه ويذكرك بالأوصاف الكاملة فإن ذلك يهون عليه مصيبته ونحن نشاهد بعض الناس بل كثيراً منهم لربما جاءه من له قدر في نفسه فيصرح بأن ذلك أنساه مصيبته هذا بمخلوق فكيف بالله تبارك وتعالى حينما يذكر عبده وأين؟ في الملأ الأعلى هذه صلاة الله على عبده وهي تقتضي نزول الألطاف والرحمات بهذا العبد ولاحظ الصلوات هنا نكرت للتعظيم وجمعت للتكثير صلوات وما خص هذه الصلوات في الدنيا فهي في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة تتنزل عليهم هذه الصلوات وأولئك هم المهتدون للصبر والرضا والاحتساب أن يعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى فيرضى ويصبر ومن يؤمن بالله يهت قلبه كما فسرها السلف يعلم أن هذه المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم هذا الإشارة إليهم بالبعيد لرفعة منزلتهم ومكانتهم وعلو مرتبتهم الاشاره الإشارة بأولئك هي للبعد فهؤلاء بهذه المرتبة والمنزلة وذلك لصبرهم واحتسابهم وهكذا أيضا هذه الصلوات التي تكون لهم فإنه يكون بمقتضاها ألوان الهدايات والرشاد والتوفيق والتسديد والألطاف الربانية ولاحظ مرة أخرى بالإشارة للبعيد وأولئك هم المهتدون فكرر اسم الإشارة للبعيد لإظهار كمال العناية بهؤلاء وأن مرتبتهم في الاهتداء قد بلغت الدرجات العالية فهم في أعلى مراتب المهتدين وأولئك هم ودخول ضمير الفصل هنا أولئك هم المهتدون ودخول كما ذكرنا في عدد من المناسبات يفيد. دخول ضمير الفصل أولئك هم لتقوية النسبة بين طرفي الجملة نسبة الاهتداء إلى هؤلاء ودخول ال يشعر بالحصر كأنه لا مهتدي غير هؤلاء كأنك تقول هذا هو الكريم هذا هو العالم هذا هو البر ونحو ذلك فهذا كأنهم قد حازوا الأوصاف الكاملة في الاهتداء وجاء تعبير أيضا باسم الفاعل كما سبق المهتدون ليدل على الثبوت فالهداية وصف راسخ ثابت لهم فالذي يجزع كم يفوته من هذه الرحمات والألطاف والأوصاف الكاملة ومراتب الكمال وكم يفوته أيضا من الأجر مع أنه لو عقل لم يستدرك شيئا بجزعه فهذا كله هذه الجمل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولاحظوا أنه فرق هنا بين الصلوات والرحمة فالصلوات هي ذكره ذكر العبد في الملأ الأعلى والرحمة نزول الألطاف مع أن ذلك من مقتضيات الصلوات لكنه صرح بها بهذه العبارة كل ذلك للعناية بهم والاهتمام بشأنهم وتطمين نفوسهم بهذه الأجور والجزاء العظيم وأولئك هم المهتدون أخرى هذه الجملة وأولئك هم المهتدون يحتمل أن يكون ذلك نتيجة ل هذه الصلوات فيحصل بعدها يعقوبها الاهتداء ويحتمل أن يكون هذا من أسباب صبرهم هذا الاهتداء هو سبب لصبرهم الذي حصل بسببه هذه الصلوات فذكر الجزاء أولا تطمينا للنفوس وأخر الوصف الذي أوجب لهم مثل هذه المراتب والله تعالى أعلم فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين والثبات على الحق ويرزقنا يرزقنا وإياكم الرضا والشكر إنه سميع مجيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم تفضل هل يذهب الأجر؟ طبعا نعم نعم سؤال الثاني يقول السؤال الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهل يختلف أجره؟ الجواب أنه إن لم يصبر عند الصدمة الأولى فإن ذلك يعني أنه لم يصبر أصلاً ففاته الأجر فإن الإنسان بعد ذلك يسلو كما تسلو البهيمة وأما قوله إلا أخلفه الله خيرا منها فالذي خير من هذه قد يكون عطاء معجلا في الدنيا كزوج مكان زوج ومال مكان مال وولد مكان ولد وقد يكون ذلك في الأجر والثواب وما يكون له في العقبة من المراتب العالية وما إلى ذلك فالعوض خير فهذا وعد من الله عز وجل نعم تفضل يقول الشيخ أن الله ذكر الصبر كثيرا في القرآن فكأن الصبر هو الزاد في الطريق إلى الله تعالى صحيح قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الله ذكر الصبر في القرآن في نحو من سبعين موضعا وذلك أنه لا يمكن أن يتحقق العبد بمراد الرب إلا بالصبر سواء بفعل الطاعات أو ترك المعاصي أو الصبر على أقدار الله المؤلمة إلا بالصبر نعم يقول الشيخ في تعبير بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم لماذا لم يقل مثلا لهم الله أعلم لكن يحتمل أن يكون ذلك باعتبار أن هذه الصلوات نازلة من الأعلى إلى الأسفل ففيها معنى العلو عليهم تتنزل عليهم من الله من أعلى ولم يقل لهم صلوات لأن الصلاة تصدر من الرب إلى العبد. فصلاته هي ذكره لهم في الملأ الأعلى والذي يصلي عليكم ما يقول يصلي لكم ونحن نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فصلاته الرب على العبد أن يذكره في الملأ الأعلى فهذا يقتضي التعبير بعلى وصلاة للملائكة بالاستغفار ويستغفرون لمن في الأرض وصلاة العباد عندما نقول لهم صلي على محمد بمعنى الدعاء فكل ذلك يطلب من الله صلي على محمد لا أعرف إليك عليهم صلواتهم من ربهم يعني يكونوا عليهم هناك قال تغشاهم الرحمة إلا غشيتهم الرحمة لفظة غشا تغشية يدل على الإحاطة الذي يستغشي الثوب ونحو ذلك لكن عليهم تعبير بمثل هذا هل يعني الإحاطة لا أعرف وإنما أن ذلك من أعلى وهكذا في التعبير به وإنك قال لتهدي إلى صراط المستقيم هنا معنا الدلالة لكن حينما يقول على صراط المستقيم فذلك العلو مستعلن عليه نعم ذكرت هذا بالقليل الإبدال قلنا يكون الإبدال بالدنيا بزوج مكان زوج ومال مكان مال وظيفة مكان وظيفة وهكذا ولد مكان ولد وقد يكون ذلك بالجزاء والأجر في الآخرة درجات العالية وقد يكون ذلك في الدنيا بغير نوعه يعني قد لا يكون له نوع من جنسه بمعنى أن مثلا لو أنه قبض أبوه هل يبدل بأب آخر؟ الجواب لا. أبدله الله خيرا منها. أبدله الله ما ينزله في قلبه، ما يكون له من الألطاف، ما يكون له من الأجر، ما يكون له من العوض بأنواع العوض التي لا تخطر على بال. والله أعلم. طيب. اللهم صلِّ على محمد لا إله إلا الله سلام عليكم.